الشيطان طَلَّقَهَا فَلَا مردان لَهُ مِن أو حَتَّى تَنكِحَ ولا آخَرَ لكم طَلَّقَهَا بالله من الشيطان أَن وَجُودُ اللَّهِ مَلَجُنا عَلَيْهِ مَا فِيهِ <تصفيق> وَمَن الشيطان الرجيم هو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل من <تصفيق> جعله الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء كبرت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قاسرين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وحشرى للؤمنين الذين يقيمون